Collega's van harte bedoeld. Ik ben blij dat u hier bent. Ik ben hier in deze Weer het niet وراء إله إذا أإله هم إلا الله بل أكثرهم لا Amen. En die مَن يهديكُم في ظلَمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرسلُ الرياحَ بشرَمَ بين يدي رحمته أَإِلَهُمَّ عَلَّمْ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله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 بل هم منها عمون بل إن دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون